હો يعلمون اسرارهم والله على اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه فكيف اذا تولى الجن الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم يضربون لِكَبِ أَنَّهُ مُتَّبِعُ لِكَبِ أَنَّهُ مُتَّبِعُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهَ رِضْوَانَهُ وَكَرِهَ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ فَ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَاسِبًا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَاسِبًا أَمْ حَاسِبًا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمْ حَاسِبًا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ الَّذِي يُخْرِجُ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَنَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ لا وَلَوْ نَشَاءُ مَا أَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بسيماهم, بسيماهم, بِسِيمَاهُمْ وَلَا تَعْرِفَنَّاهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ والله يعلم اعمالكم والله يعلم اعمالكم ولا نبلوناكم حتى نعلم المجاهدين منكم ولا نبلوناكم حتى نعلم المجاهدين منكم المجاهدين منكم والصابرين وَنَبِّئْهُمْ أَخْبَارَكُمْ وَنَبِّئْهُمْ أَخْبَارَكُمْ وَنَبِّئْهُمْ أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا وَنَبِّئْهُمْ أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقَّ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا لَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن شاء الله يلا أحمد وإبراه كل واحد منكم يقرأوا آية آية الأولى آية الثانية إلى آخر الله أحمد يبدأ واحد اثنان ثلاثة tabo تهم الراء مفتوح فلا عرفتهم بسمة الله نقرأ اللوحة معه واحد اثنان ثلاثة <تصفيق> ذلك بأنهم قالوا للذين انه متبع ذلك لانه متبع ما اسخط الله هو كرير عد عد ما اسخط الله ها سيبا الذين في قلوبهم مرضونا لن يخرج الله ولو نشاء لا أريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعريفنهم هناك إثنان ركز فلا عرفتهم ثم ولا تعريفنهم الرأى الأولى فوقها فتحة الرأى في الكلمة الثانية تحتها كسرة أعد ولون شاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولتعريفنهم أعد واحد اثنان ثلاثة ولون شاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولتعريفنهم في نحن القول والله يعلم أعمالكم نَعْلَمُ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَا أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ هوا ساق الرسول من بدنا تبين لهم الهدى ليبر الله فشي او سيحبط ابا لهم يا ايها الذين امنوا